بُوَكْ اثنان. ثَوَائِسَ اشْرَسْ. ستة وعشرون. ستة وعشرون. في فِي الطَّبِيعَةِ. فِي الطَّبِيعَةِ. أترى ذلك أترى ذلك البرج؟ يقلدش أترى ذلك الجبل؟ أترى ذلك الجبل؟ قولدش لي تلك القرية؟ تلك القرية؟ يقلدش Вели нахар? Етара е великан нахр? ли мостот таму. Етара великел жессерр? Етара е великел жессарр? ли езерото таму? Етара тилелбо Хајра? Етара тилкебо Хаајра? Таа птица таму ни се допагиа? يعجبني ذلك العصفور يعجبني ذلك العصفور توا درو تامو مي تعجبني تلك الشجرة. تعجبني تلك الشجرة. توي كامن اوفده مي تعجبني هذه الصخرة. تعجبني هذه الصخرة. Той парк таму ми се допаѓа. Јоаѓибуни, залик ал-мунтаза. Јоаѓибуни залик ал-мунтаза. Та градина таму ми се допаѓа. Тоа џибуни тилка تعجبني هذه الزهره. تعجبني هذه الزهرة. مثلا дека ова е убаво. انا هذا جميلا. انا ارى ان هذا جميلا. مثلا дека هذا, هذا ممتعا. أنا أرى أن هذا ممتعاً. مسلم دكاواة اء أنا أرى أن هذا رائعاً. أنا أرى هذا رائعاً. مسلم غردو. أنا أرى أن هذا, هذا, هذا قبيحاً. أنا أرى أن هذا قبيحاً. مسلم أنا أجد أن هذا مملا أنا أجد أن هذا مملاً. مسلم دكا أنا أرى أن هذا فظيعاً. أنا أرى أن هذا فظيعاً.